كل أطواره أنوار تغشتها أفرار بجهاد وتزكية وجلاد وتضحية من أجل إزالة الغماء وإزاحة الظماء لتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقاء لتحرير رقاب من رفقة الضلال والكفراء فصل اللهم وسلم على هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاةً وسلامًا يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكون آن لنا يا مولانا موجباً للشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أما بعد إخوتي أحباب رسول الله ما أعظمه شعور حين تقتاد روحك وتعب مع نسيم الفجر مع ملائكة الرحمن وقد أفردت أجنحتها في السماء الزرقاء حتى تجاوزت قبة النجم ثم صعدت إلى ربها كما يصعد إليه الكلام الطيب إنها جمالية الموت حين نتذوقها بنفس الجمال الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى كل نفس ذائقه ذائقة الموت ولا نزال نتحدث عن هذه الفلسفة من حيث هي منظور جمالي وليست مخوف لذاتها وإنما الذي يخاف ما بعده أما الذي استعد للقاء ربه استدعى الموت قبل أن تستدعيه ومعنى استدعاء الموت قبل ان أن تستدعيه صار على نظام المصطفى ونهجه حينما قال اذكروا هذه الملمات وذكر الموت يتجلى في الاستعداد له جاء واحد من صحابه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويساله عن الساعه أي ساعة الموت موت الحياة فقالت حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها أي هل تذوقت ذلكم الجمال وأراك تستطلع حضورها فهل تستقبلها استقبال الجمال أم استقبال الخائف ما أعددت لها ذلكم أيها الإخوة أن الاستعداد للموت قسط من العبادة وقسط من الجمال بل قال أهل العرفان هو الجمال كله ولذلك لابد لنا أن نعرف أيها الإخوة الجواب على هذين السؤالين أولا كيف أستعد للموت؟ وثانيا كيف أموت كيف أموت أي إذا حضرتني هذه الموت لماذا أسأل نفسه لأجيب أي يسأل كل واحد نفسه ليجيب لأنك أنت الذي يطلب منك أن تموت وأن تسير على نهج الموت هكذا ولا تنقل مسؤوليتك إلى الغير حتى تخرج روحك مطلقة فلم يطلب إليك الإسلام أن تغسل نفسك لأنك حينئذ لا تفلك أمر التكليف بل صرت في عداد من هم مشؤولون من الآخرين فأخبرنا الإسلام أن الاستعداد للموت مسؤولية, مسؤولية كل نفس نفس ذائقة ذائقة الموت وهذا الذوق لا يأتي من الإذاقة هذا الذوق يأتي مما عملت به نفسك وأنت تلبحق بالرفيق الأعلى لا يقولن أحد إن الإرادة تسلم نعم هناك ثكرات الموت ولو نجى منها أحد لنجى منها الحبيب المصدقى صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا سمع وهو يقول سبحان الله إن للموت لسكرات يقولها وقد أخذته الغرغرة يقول سبحان الله سيد الخلق حبيب الحق أفضل خلق الله قاطبة وإجماعة يأتيه الموت زائرة فيقول هذا القول يقول سبحان الله إن للموت لسكرات لكن هذه السكرات إما أن تكون كالمخبور المنبوذ الذي بدأ يهذي من قلة وعي فيه ومن ذوال عقله ولبسه عليه أو أن يكون كمن سكر في حب الله فارتقى في معارج القبول فبدأ يرى ما لا يراه الحي. لذلك سمع بعد هذه القولة حينما قال سبحان الله إن للموت لسكرات يقول بل الرفيق الأعلى من الذي يكلم ومن الذي كان يكلمه هذا بالنسبة لنا شكر آخر أو غياب في ملكوت الآخرة لأنك حينما تبدأ في سكرات الموت طبع أول مراتب الآخرة وأول مراتب الآخرة أن تأخذك السكرات وأول منازل الآخرة أن يدخلوك القبر لذلك كان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا ذكر عذاب القبر بكى إذا ذكر عذاب القبر بكى وإذا ذكر الموت والحساب لا يبكي لماذا هذا السؤال سنجيب عليه إن شاء الله في الجمعة الأخرى أما موضوعنا الآن كيف أستعد للموت وكيف أموت والجواب يقتضي أن تكون المسؤولية على النفس وعلى الغير لأننا كلنا شركاء العبادة إذا قلنا أن الإعداد للموت والاستعداد له وفعل الموت كله من جملة العبادات فإن ربنا تبارك وتعالى لقننا مبدأ الجماعة إياك نعبد وقد استدل أهل العين بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة على الصحيش الحاضر المقيم الذي ليس له عذره واستدل أيضا بحديث المصطفى صلى الله جاء يسترخص يطلب الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبين المسجد واديين قال إنني لا أرى نعمة لا أرى الطريق وليس ولا أجد لي قائدا يقودني إلى المسجد فهل تجدني رخصة أن أصلي في بيتي قال له النساء صلى الله عليه وسلم نعم فلما ول الأعمى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتسمع النداء قال نعم قال إذن فأجب إذن فأجب لماذا لا تجب داعي الله وفسرها أحسن تفسير وهكذا من إعداد طبعا أحسن تفسير بعض الصلف الصالح وكان في زمن المأموم حينما سئل عن هذه القضية قال أترى إن ناداك منادي من قبل المأمون أتتقاعد أن تجيب قال سأجيب لأنه الخليفة قال تجيب الخليفة ولا تجيب رب الخليفة وهو يناديك أشرى وأفضل وليس هناك مقارنة تجيب المأمون الخليفة ولا تجيب رب الخليفة وزمننا كفين بالإجابة أيها الإخوة طرؤنا أمام أعينكم كل شيء إذا ناداك الطاغود تقدمه على ربك هذا معروف؟ ذكر أهل الفقه قواعد للإعداد أو للإستعداد للموت قالوا استعداد للموت أيها الإخوة أن تلتزم بشرع الله لأنك حينما تكون ملتزما بشرع الله في كل لحظة فأنت تفرح إذا جاءتك الموت لذلك كان الجد الأكبر رحمة الله عليه الشيخ عبدالقادر الجلالي كان يقول لابنه عبدالعزيز وهو في سلسلة الأجداد كان يقول له وهو ينصيه ويعظه وقد عاش رحمة الله عليه واحد وتسعون سنة والجد عبدالقاد الجيلاني لم يكن وإن صيته في الآفاق وأطبقت شهرته في الأعراق لم يكن كما يشاء عليه كانت عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة وكان مفتيا على المذهبين الشافعين والحملين وما نسب إليه مما لا يليقه منه براء. ولمن شاء أن يعرفه معرفة حقيقية فليقرأ كتابه الجليل الخنية لطالب طريق الحق من مجلدين بتحقيقي قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه ولده عبد العزيز حينما سأله عن الموت كيف أستعد لها قال يا ولدي إنني لا أخشى الموت إلا في موضعين ما كنت أخشى الموت إن, أن يأتيني الموت الذي موضعا. موضعين لأنني كنت في كل رحبة وعد العدة لألتقي بالله برب العالم ما هم الموضعين قال كنت أخشى أن يباغتني الموت وأنا في الخلاء أقضي حاجتي فأخشى أن أبعث على تلك الحالة أقشى الموت وأنا ذافل ساعة عن ذكر ربي فأبعث غير ذلك من مات ملبيا معت ملبيا من مات ساجدا معت ساجدا فكتب له القبول بأن مات في مسجده ساجدا لله رب العالمين <تصفيق> لاحظ هؤلاء الرجال الذين كانوا يستعدون للموت في كل لحظة يستعدون للموت حقيقة في كل لحظة فيقول مرحبا بالموت ما تشاءت لأنها إذا جاءتك بعد صلاة الظهر لا تخاف إذا لم تؤخص صلاة الظهر وأخرجتها حين وقتها وإذا جاءتك الموت بعد صلاة العصر لا تخاف إذا كنت صليت العصر في وقتها لذلك قال الحق سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال بعض أهل العلم في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد جمر قال تركها هو إخراجها عن وقتها لذلك قال الإمام مالك من لم يصل الظهر يستتاب فإذا دخل عقد العهد قتل. هذا ما ذلهب إمام مالك قال تاركوا الصلاة أي إذا أخرجوا عن وقتها من لم يصل الظهرة يستدابوا فإن لم يتب حتى دخل وقت العصر قتل من أجل أنه ترك ترك صلاة, ترك صلاة. طبعا هذا في الفقه فقالوا إخراجوها عن وقتها لذلك من التزم الصلاة في وقتها لا يخاف من الموت فإن باقته في وقت الصلاة فهو صرف الله أن يقبض وهو يصلي إما ركعا أو ساجدا أو قارئا والذي يأخذ من الليل في صلاة وقراءة لا يخاف أن يقبض لأنه سيقبض على طاعة ومن مات على طاعة حلت له الشفاعة الإعداد الأول هو هذا هو الاتزام بالمناسك هكذا وهناك أيضا شيء آخر أن تكون لك مظلمة عند أخيك تحلل منها قبل أن يأتيك الموت في معنى الحديث حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا هذا هو الأصل هو أن تعتبر الناس عن ظلمك إياه قبل أن يأتيك داعي الموت فإذا جاءك الموت لا تستطيع أن تؤخره ساعة ولا تستقدم لأنه جاء مفصولا بوقت مفصول معلوم في أجل معلوم في كتاب معلوم عند رب العزة والجلال لا تستطيع أن تقول لملك الموت أخرني فإن فلانا قد ضربته أو تكلمت به في الغيبة أو صرقت ماله أو فعلت تحلل من هذه المظالم في حينها هو مستعد للموت حق القدر تخيل أيها الإخوة تخيلوا أنت جالس جالس أمام التفهاز أو أمام شأجة الكمبيوتر جالس هكذا أو أيها الشاب أنت جالس مع عشقتك في أمام البحر في ساحة المدرسة في الزقاق أو أيها المدخن وأنت تدخل فجأك الموت صدفة أقرض أن يلقيك ملك الموت الذي أرسل لك من قبل رب الأربان على هذه الحالة وأنت متلبس بالمعصية والموت نعمة كما عبر عنها القرآن نفسه فبأي آلاء ربكما تكذبان والآلاء هي الأنعم كل من عليها فان ذكر للموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبات فساق الموت في سياق الأنعو حتى إذا جاءتك النعمة وجدتك مستجبرا ظهرا مستقبلا للشيطان لا أقول إن هذا من شيء من المؤمنين وأنا أرى في كل يوم أبناءنا الشباب الذين نعول عليهم أيها الإخوة ليرد المجد لأمتنا ويحرر فلسطين ويحرر أراضي العرب من الأدنات التي تقع فيها ويحررها من البدع والشرك ويحررها من التأثير الغربي الذي حل علينا قرروا أيها الإخوة منذ مائتي سنة مع الآن كيف كان أجدادنا منذ مائتي سنة منذ ألف ومائتين هجرية والآن نحن في ألف واربعمية واثنين وثلاثين هجرية كان هؤلاء وكيف كان هؤلاء وكيف أصبح هؤلاء أبناؤنا في الشارع لا يرعون لله ذمة ولا إلا يسبون الله على رؤوس الأشهاد وليس له موازع ديني الإبن لا يحترم أباه مطلقة ولا يحترم أمة يعاقر عشقته أمام الملك وكيف أصبح هؤلاء وَمَنْ تَكَلَّمَ معه ذهب إِلَى الْكُمِسَارِيَةِ هل هذا هو الدين؟ هذه الدعوة التي أمر مظلوم بها؟ هكذا ربيتم أولادكم أيها الإخوة هذه التربية هذه التربية الذي نريد حقا لأبنائنا أن يرد المجد إلى الأمة اطمئنوا الإسلام قادم وسينتصر لكن لا نعذي أنفسنا بهذه الكلمة إذا أخذتنا الحصرة لماذا أصبح المسلمون هكذا فيقول قائل من بينهم النصرة الإسلام المسلمون الذين سوف ينتصرون هم الذين يصلون الفجر كما يصلون الجمعة تخيل أن هذا المسجد عامر ما شاء الله والزقاقات عامرة ما شاء الله من الطرف إلى الطرف لو أن هذه الليلة في صلاة الفجر تأتون بمثل هذه المقامات والله العظيم لنستردن مجدنا صغارا وكبارا سنسترد مجدنا هكذا حينما يصل المسلمون إلى هذا الوعي سوف يستردون مجدهم لكن لا تقول أن ذاك الزمان بعيد أنت اعمل من أجل أن تربي أبنائك على الصلاح وأبنائك قد يلدون أولادا هم الذين سيحررون الإسلام فتكون أنت قد أحيت سنة, سنة, سنة الصلاح فتدخل في غمار قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة فله أو من سنة سنة الحسنة قال أهل العلم أي من أحياها من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لاحظ أنك اخترعت أي شيء مثلا واحد اخترع لعبة لعبة فيها قمار اخترع هاوة عليها جائزة موبل فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة هذا النبل. المسلمون الذين جددوا معاني الإسلام ودماءه لا يأخذون جائزة نوبل ولكن يأخذون جوائز النبل من عند رب الأربات وأبقاها لهم إلى يوم القيامة فليخترعوا ما شاءوا ونحن نستهلك قال الشيخ الشعراوي ولا أرى أن في هذا الاستهلاك أننا ملوك وهم عبيد فإذا أخذوا الجائزة أخذنا الجائزة الكبرى لكن أيضا لا يغرننا هذا فالإسلام أمرنا بالعمل وأمرنا بالاجتهاد حتى نقود الأمم ونكون في الذؤابة والكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المؤمن لآمن الحمد الله. رحيم الحمد لله الكبير المتعال للجلال والإفضال المنزه عن الكفء والند والمثال وصلاة ربي وسلامه على القلب الطهور لبراز الحق وينبوع النور وعلى آله وعفرته أصحاب الأفئدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى بهدام مقتفى أغفرهم إلى يوم الدين والجزاء أيها الإخوة المؤمنون إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثن فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا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 خاليا من الشرور معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سقيا ولا محرومة وأجن اللهم من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا علبا إلا سطرته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا أخبرته ولا مسجونا إلا سرحته ولا دينا إلا قضيته وأديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضوننا فيها صلاح إلا يصرتها وقضيتها يقاوي الحاجات اللهم إنا نسألك أن ترزقنا سطرك الذي لا تزيله الرياح ولا تغرقهُ الرماح يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يدريه الحاح الملحين أذقنا يا ربنا برد عفوك اذقنا يا ربنا برد عفوك اذقنا يا ربنا برد عفوك وحلاوه مغفرتك وحلاوه مغفرتك وحلاوه مغفرتك اللهم انا نسالك التقوى والعفاف والرزق الحلال والكفاء وانصر اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمدا السادس واجعله لنا يا رب خير سائس وسدد اللهم خطاه على ضرب النفائس واطرد اللهم من حواشيه الشياطين والوساوس والهواجس وأكر عينه بولي عهده وصنوه وسائر إخوانه اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعينه على كل خير ومن أراد بهم سوى ذلك فعرضه اللهم للمهالك وسد في وجه المثالك وارجب يا ربنا من نجوم الشوابك واكفناه بما شئت يا عزيز يمالك اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة ونسألك تمام الصيانة وحسن الديانة آمين آمين نوح المحسن أجاد على المسجد بهذه بعض الزرابي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليه كما احسن إلى بيته اللهم احسن إليه في ماله وأولاده وأحسن إليه في أعماله واجعله من ورطة جنة النعيم اللهم جاز كل المحسنين خيرا الذين ينفقون في سبيلك وعلى بيوتك وعلى أهل كتابك اللهم أنفق عليهم من غدائر النعمة وغرائب الجنة الله اللهم أسكنهم في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زك لهم بتزكيتك وتهره بطهارتك يا أرحب الرحيم يا رب العالمين واللي لمن كانت له حاجه في هذا المجلس اللهم اقضها له يا رب العالمين قضاء حسن يا رب العالمين واهد شبابنا واهد امه رسول الله صلى الله عليه واهد هؤلاء الحكام الذين يقتلون شعوبهم اللهم اهدهم الى سواء الصراط يا رب العالمين اللهم ارفق ارفقهم وارفق بهم يا رب العالمين اللهم اهدهم الى النور بكتابك اللهم اهدهم الى الاستبصار بالحق اللهم انا نسالك تقنا ولاهم يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين على وصلي على سيدنا محمد الاخارين وصلي على سيدنا محمد الجمال الى عليه بالدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المصلين والحمد لله رب العالمين اسدد <تصفيق> الله حال بيننا للمناشئ والاغداد في لا تدع عقور ذلك الشيطان عن علم حب الشيوخ الذي الله في صلاتك صل صلاه موجه الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمة الرحيم ملك يوم الجين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعبت عليهم غير المغبوب عليهم فأذرن به نقعا فرصدن به جمعا إن الإنسان لربه لك رَبَّنَا بِيَوْمِئِذٍ اللَّخَبِ الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فرد يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فإن المغفوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ كِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْبَدَرْ الله أكبر